لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اسقا لكم إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق الانفس ان ربكم لرءوف رحيم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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وماذا ر أ ى لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون ولتبتغوا ه و الذي من فضله ولعلكم تشكرون و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي أ ن تميد بكم وأنهارا وسبلا, وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون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 أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله, يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله, سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من د ا ب ة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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 موسوعه النابلسي ل ل ع ل ة م الاسلاميه والله جعل ل ك موسوعه من أ ك م أ ز النابلسي و ج ع لكم م أ ز و ج ك م للعلوم ر ز ق ك من ا ل ط ي ب ا ت أ ف ب ا ل ب ا ط ل م ي ه ا س م ة ء الله هم ي ا ل ح و ن ى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 فضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا يات بصير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض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 ولئن صدرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ض ي ق مما يمكرون إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون